الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيرًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيرًا عَادِلِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ إَِّ اللهَّ يَكْمُولعَدَلِ وَلكِ شكْتَانِ وَلتَ إِذِ قُرضَّ وَيَنهَا وَيَنهَا عَنِفَحْشِ وَالْمُون كَرِ وَالْبَوْ وَيَنهَا عَنِلِفَحشَِّ وَمُون كَرِ يعهكم لعلكم تذكرون يعهكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان وأوفوا بعهد الله قُضِ الْأَيْمَانُ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عليكم كثيلا ان الله يعلم مَا تفعلون ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللتي نقضت غزلها من بعد قوه ان وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَةً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ فَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِالْإِيمَانِ كُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَمْ تَكُونُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَابُكُمْ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولنفجنا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي من يشاء ولكن وَش وَيَم مَ شَ وَلَ تُسأَلُ عَممكُ تُم تَعَّلُون وَلَ تُأَلَّ عَمَّكُ